كل التقسيم صعب هذا والامطار وجاءوا لمساندة ممثل كرة القدم التونسية في كاس الكؤوس الافريقية للاندية ونعني به الترجي الرياضي التونسي اللي باش يلعب مع فريق غره اوت وبطريقه الحل المباراة تنتلق بعد حين وفي انتظار ذلك المدربين لتشكيلة الفريقين بالنسبة لتشكيلة فريق غره اوت تسمى جولياس مويسيس نيلسون انطونيو جولياو بيدرو فليلي الي لانزا ادجار ميندانزا وانبيليلا بالنسبه لترجي الرياضي طوسي ثم الشكري الواعر بشير القحفاني حكيم الويرا راجي جعيطي خالد بدره سلاج الدين الفجي حسان ديامتي ماهل الكفاني عياد الحمروني سامي العروسي وزياد تيمساني في انتظار نحاول باش نحصلو ببعض الاستجابات قبل انطلاق المباراه الزميل نور الدين الحفطي بإمكانه باش يمتكم بأكثر معلومات حول هذه المباراة فضل نوردين شكرا توفيق إذن الفريقين فوق الميدان فريق الترجل للتونسي كالعادة بزيه المعروف أحمر والأصفر والأسود الفريق الأنجولي بالأحمر والأسود جمهور غفير وغفير جدا يحظر مباراة اليوم وكالعادة نداءات قم بيهم الترجل للتونسي سواء عن فريق ليس لحبا أو خير ندر الصحوفية اللي اعقدها رئيس النادي سيد سيم شبوب امس اعطاعت الثمار المتاحة واللاحده وجود كبير وكبير جدا الكرة حاليا في وسط الميدان وضربة البجاية بشكون للطريق الانجولي الان يلعب على يسار المشاهد للشاشة مع العلم انه الطاقة للتحكيم هو من البنين وكانت للسادة كجيا بونابونتور يساعدون في رفع حق المساعدين اجوفي يوغ الا و اميدي او دوتون الاشاره من مساعد الحكم الى الكره لصالح الفريق الانجولي فريق انجولي يوصل لاول مره لدور نهائي في مثل هذه المناسبات سواء بكاس القوس او في كاس الاطلنطدرليه او في كاس ربط الابطال بينما الترجي التونسي نجم يكون عنده خبره لا بحث بها وهذا هو الدور النهائي الرابع بالنسبه لي اليوم العمروني والفرتني اول كره اول كره اول فرصه بعد اقل من دقيقه يتمكن الطرجي من شحن اختار والعمروني في موقع مناسب على الطاير كره بتاعه فرتني بي هلا ان طرجي بشوعيد سيناريو مباراه الدور نصف النهائي مع الوداد البيضاوي لي ننظر باعتبار ان الطرجي عودنا بدخول بقوه بدايه بقوه مع الملاحظ ان بعض التغييرات اليوم في, في التشكيل ال... الاساسيه للترجي التونسي نلاحظ ان الترجي التونسي تسديد كره تخرج بمستواى منتجر متر والهدف الاول الهدف الاول مسل على طريق الانغولي الفريق الانغولي تمركن اذا ال... افتتاح النتيجه عن طريق مدافع تكا بعد مرور في تطاق الى عمليه سريعه رد على عمليه عادل حمروني والفريق الانغولي تمكن من افتتاح النتيجه فريق خطير معروف يسجل العديد من الاهداف هذه اعاده للعمليه انطلق ويشوفوا بالعل الطاير بدون لروض الكره يتمكن الفريق الانغولي من افتتاح النتيجه عن فريق منزه التيكا قائد الفريق اذا بدايه ربما ما كانتش منتظره لفريق طرازيتوسي بدايه غير منتظره كذلك لمدربه السيد يوسف الزواوي اللي كان ربما عنده سيناريو ما كانش يتوقع هذه البدايه على كل الترجي وترجي التوسي عنده ما تبقى من ال في المقابله 83 دقيقه لتفادي الامور لتدارك الامور والعوده والتسجيل والتعديل لما لا قلت اذا بعد التغييرات في شكوك الدفاع نلاحظ ان دفاع الترجي التوسي اليوم بحكم مباراة امام الفريق الانجولي اللي عنده لاعبين عندهم قامة طويلة حط كل من خالد بدر وكذلك الجعيدي في وسط الدفاع بينما حكيم نيويورك يلعب لحد الان في وسط الدفاع اسمه يلعب كظهير ايسر في حين الجهة اليمنى نلقاو فيها بشير السحبالي اللي هاجم حاليا ووسط الميدان هجومي بحث تمشيح الى جانبه كذلك حسان جابسي آه كذلك نلقاو العيد الحمروني والكنزاري تخرج الكره والركنيه الاولى الركنيه الاولى لصالح الفريق اللي فيوسي بعد مرور ركض الفريق اللاعب كان الفريق اللاعب والفريق الانجولي فريق غره اوت متفوق بهدف مقابل صفر الهدف سجل منذ الدقيقه الاولى عن طريق مونزا تيكا اثر هجوم معاكس سريع كنزاري يرفع كره وينتخب الحارس بداخل الحارس وهي اللي تطلع تخرج الكرة من مناطق الطريق الأنغولي عن طريق مرة أخرى لصانع الألعاب إدغار إدغار واللاحظة تركيز كل على الجهة اليوم لطريق الطرز للتوسي أي الجهة الوسر لطريق الأنغولي والكرة أنغولية مرة أخرى أنغولية وعملية تبادل كرة عملية خذيات مرة الكرة تخريج تخريج والضربة مرمى ضربة مرمى لسالح طراجي التراسي اذا البدايه الى حد الان لسالح الفريق الانغولي اللي متفوق بهدف مقابل صفر الفريق الانغولي اللي لحد الان نجمه كولو سجل كميه كبيره من الاهداف 24 لحد الان كيف ترشح الى الدور النهائي ملقوه في الدوري 16 فاز فاز على فريق نطوانه من بوتسوانا بثلاثه مقابل واحد في بوتسوانا ثم فاز في أنغولا بأربع مقابل صفر إذا سبع أهداف في مباراتين في الدور الثماني النهائي تلقى الفريق قابل مع فريق طاهري بريغاد من جزر موريس فاز عليه 6-0 والتادير إذا سجل تسع أهداف في الدور ربع النهائي فاز على فريق اتحاد الجزائر بهدفين مقابل صفر وهدفين مقابل واحد في الذهاب و3 مقابل صفر في الإياب إذا في الدور نصف النهائي فاز على فريق عتيد وأفريكا سبور بنتيجه 3-1 لصالح فريق الكاميرون 4-0 لصالح الفريق الانغولي في مقابله الاياب اذا كميه لا باس بها 24 هدف فريق الكيراج الرفيعه وهذا شيء طبيعي باعتباره وصل الى الدور النهائي الكنزاري الكنزاري في اتجاه لمساني لمساني المشكوره في اتجاه سامي ترابشي ترجع ترجع من قلب الدفاع هيلبر فيسنتي كنزاري مره اخرى تمشي معاكسه وتم مخالفه يعناها الحكم البنيني وصلنا حاليا الى 5 دقائق لعب والنتيجه تفوق الفريق الانغولي هنا بالملعب الاولمبي بالمنزه امام الترجي التونسي بهدف مقابل صفر كي يطار الدور النهائي ذهاب لكاس افريقيا الاندى الفوز بالكاس الكنزاري يستعد للتنفيذ كما في الهجوم كل من الحمروني زياد لمساني Y d hurting them <tos> la necessitate gutter! في التشكيل الاساسي من الباب الكبير باعتباره نقط من تسجيل الهدف التعادل هذه العمليه وردي الجعادي فالقمه تاعو اذا لعب الدور الاساسي في عمليه التعديل طيب العمليه اذا مدق وهو ردي الجعادي يتمكن من تعديل النتيجه بعد مرور سته دقائق لعب هدف لهدف اذا نجم نقولوا لحد الان هدفين احسن من مقابل في الدورة النسفينية امام الويداد البيضاوي اللي كان الترجل يسجل فيه هدفين في عشر قايق لعب بينما اليوم هدفين في دراف ستة قايق لكن بالاختلاف انه هدف لي صالح غرة قوت العنجولي وهدف لي صالح الترجل التواصل تمرية الكنزاري لصالح الحارس وحالة الان معاصلة المغرب حسب التوقيت المحلي مدينة تونس وما جاورها راضي جعادي مرة اخرى الكورة مزالت في الميدان حسن الجابسي حسن الجابسي ويحكم سيد بونابو في ريكب اللعب يطلب اللعب ثم أيضا على المخالطة هذا المدرب السيد داميان اندونجي دي وهو كان يلعب مع الفريق الغرة او لاعب سابق زيادة لمساني حاول يلمس الكورة ومحاصرة قوية اخرج الكرة جربت مرمى. جربت مرمى يساعد الفريق الانجولي شونا حاليا. الى اثمان يبقى يخلعب. حسن الجابسي يدخل بونزا. وتمشي الكرة. الى ايدجار. ايدجار ينطلق. هاو نشوفه مرة اخرى. داعي من اللعاب على الجهة اليسرى. جهة ايه. ومن الترجد يتوصي البشير الصحباني داعي من الوجمات تنطلق بك لقطة قوة الفريق الانجلي عن طريق الظهير الايصر تيدرو رودريجو قامت لما حالة قصيرة لكن اللاعب سريع وسريع جدا تمس لصالح غرة اوت وقت التنقيذ موزس تعود راضي الزعيدي راضي الزعيدي وتماس مره ثانيه اكيد انه بعد ما عرفنا مسيره الفريق الانجولي ضمن كيف ترشح نشوفوا مع بعضنا كذلك كيف ترشح الترجي التونسي الترجي اجرى 8 مباريات لحد الان انتصر في 6 انهزم في مقابلتين وسجل 13 هدف ضمن 5 اداء ومرة اخرى عملية مدروسة هذي اتذكرنا بطاز زيدا تا الحمروني منذ في قلولة ونلقاوه الترجل للتونس في الدوركم النهائي اللي كان تقابل مع دور سلس عشر تقابل مع الملعب المالي والترجل تاز بهدف مقابل ستر في تونس يوم 11 عشر مارس وفي الاياب فاز بهدف مقابل واحد في باماکو في الدور الـ 8 النهائي قابل مع فريق الاوغندي اوغندا اكسبريس والترجي فاز في اوغندا فاز بهدفي مقابل صفر وحاليا الحكم البليني اي مخالفه واضحه من اللاعب الايسر اللي يرفع له الحكم البليني ورقم 16 موزهس على الورقة الصفراء الأولى في هذا اللقاء نتبه العملية هذه ثم ننكمله مع بعض لما مشوار الترجي وترشح للدور النهائي الكنزاري مباشرة لفوق المرمة الدور ربع هنا فريق الترجي في تونسي تقابل معا بيجا القابولي وتمكن الترجي باليوم 5 دمبر من الامر انتصار بهذا القبل قبل تسجيله من سامي والعروسي ويوم 10 سبتمبر عندما كان جاليكس فاز بهدفين مقابل صفر لاعاده عمليه المخالفه في الدور نصف النهائي الترجي التونسي قابل مع الوداد البيضاوي المغربي وفاز باربعه مقابل واحد في المنزه ثم انهزم بهدفين مقابل صفر في المغرب هداف الترجي التونسي لحد الان هو سامي العروسي بخمسه اهداف علي هزق خمسه لي بارب اهداف ومره اخرى مدرب الفريق الانغولي بعد يعطي بعض النصائح الى اللاعبين بتاعه تدخل المشيحي امام فيليب وتعود مره اخرى وكمه مخالفه ضد الديك تاع الانغولي الحكم ولادي ويحكم معاه وهايدر ب سنتي وهيرتفع لورقه الصفراء هل بيربي سنكي هو المدافع الثاني حاليا بعد المنظر الاول اللي تلقاه موسيس ظهير الايمن شيحي ولا جنبه خالد بدره ترى نشوفوا يلعب 4 4 2 عندنا الهجوم المنافس بدا يحوس الكره ثم ولا يلعب 4 3 3 عندما الكرة تكون في حوسك وفي الوجوم اي حسان الجابسي زياد اليمثاني و السيدي العروس والوكاتة مواجمين واضح مدر بوصف الزو ويختار برقة الوجوم حسان الجابسي حسان الجابسي يرفع كرة تلمس مضافعة تم زياد اليمثاني وتم جافع للخليف الحكم لكلها تم شاي والله العياد بفوق المرمى العياد بفوق المرمى مرة اخرى العياد الحمروني احسنة داف البطولة الوطنية حاليا بسبعة داف محاولة ثانية يعاده مره اخرى العمليه من زاويه اخرى فتقلي مين فهد العيادي انه يسجل الهدف الثاني صالح القرضي الحكم يتوجه للحارس الانضم ينبه عليه في نفس اذاعه الماتش كان دي هو ده و التنفيذ كوتوندا ترجع من حكم الورا وتمشي مرة اخرى لصالح الفريق الانجولي عن طريق مندوزا في التماس صرنا حالينا 13 في قلعات في هذا الشوط الاول مباراة التراجد التوسي وغرة اوت الانجولي في تارة دور النهائي بهاب لكأس الانبيا الفائزة بالكأس والنتيجة لحد دلان التعاد الهدف لهدف فريق غورة أوتو التتاح النتيجة عن طريق مونزا تم تسلم في الطريقة الثانية بينما الرضج عادي تمكن من التعديل بطريقة السلسة الطريق الأنغولي هو فريق الجيش الأنغولي وانطلق نجمة كل مسيره سنة 77 47 رصيد حافله نجمه قولوا بال بالبتولات وكذلك بال بيطوس وغر التوت الاسم اللي يعني تاريخ بين با فالكوتولا قولنا كانت مستعمره وحصل على استقلال سنه 75 كان ثم بطولة اه جهوية قبل استقلال ثم انتلاق المسالات اه تسعة وسبب اثنانين انطلقت البطولة في انجولا. البطولة انطلقت باثناش اربع تاش وحاليا ستاشي فريق وهي بطولة غير اه محترفة بطولة هاوي. عيد الحمرول يرفع كورة يرفع كورة. نرجع نيبني وشوف الحارس اه مرة اخر ده علاقت. قاعد اه اه. يرفع في دي عم في اشياء لي بشي لايقع بكورة شوك العملية ممسا انتا راضي الزعادي مرة جانبية راضي الزعادي يتحول الى مهاجم في الكرة العالية وكذا راضي الزعادي في العملية هذه يبا شو دي في الهدف الثاني مخالفة عمليه يتدفع من الخلف الى حد الاهل الحكم البيلني متابعة نجمه قوله دقيقة المخالفات في طريق الانجولو تكبل حدا 7 مخالفات في ضرف 4 ساعة العرب ماري كانزاري يستعد تم زياد يطلب الكرة في اتجاه حسان ترجع من الدفاع ما تم حد على نصف الدائرة بلاسق وسط الميداء الـ 18 متر وينطلق الهجوم مرة اخرى بصالح الطريق الانجولو انطاري ماندوزا تعود ويدخل الدفاع ترجع الكره لصالح الترجي التونسي في اتجاه زيد كنساني زيد كنساني ومعها انطونيو نيتو ويدخل الحارس جولياك قامه كبيره هذا الحارس نجم نقول اكبر قامه في الملعب مره اخرى ترجع الكره على مصمم اخذت 18 مهته وا المطلوب من لاعبي الترجي يشكلو في المكان هذاك لقطنا هذه الكره وعمليه هجوم معاكس طيب يا مراد الزعابي عادل حمروني ماهر كنزاري ماهر كنزاري حمروني حمروني حمروني ثم 57 ثم حسن الجابسي حسن الجابسي بعيد عن بعيد العمليه مجهود قام قام به الحسن لكن ما خرجش على الكره بالمرة الثانية الترجل في تونسي تقابل مع فريق أنغولي كانت تقابل للسنة الفارتة مع فريق بيترو أتليتيكو في طار الدور النهائي لكاس الكونفيدرالي إفريقية والترجل في تونسي تمكن إذن من الفوز هنا بهدفين مقابل سفر بينما الفريق أنغولي فاز بهدف مقابل سفر في مقابل الأنغولي بالتفضل المخالفة وإشارة من المساعد الحكم إلى وجود تسلم تسلل وهذا اللاعب الخطير أمامنا وهو ديلولو حاكي من ويرا حاكي من ويرا رضي الجعادي رضي الجعادي بشير الصحباني بشير الصحباني حسان الجابس حسان الجابس التنزاري كنزاري يرجع من الدفاع تمشي مره اخرى لصالح البشيري صاحبني بشيري صاحبني ارضيه حسن الجبسي حسن الجبسي حذر من كنزاري كنزاري كمل صداته وترجع للمدفاع في التماس ضغط كبير من الترجي التونسي ويوسف الزواوي مدرب الترجي التونسي في بعض الملاحظات للاعبيه شاهر حاتم نوري حاتم نوري العيد الحمروني العيد الحمروني ويتحصل على مخالفه صلاة مخالطة ويرتكبها موزس اللي عنده انظار لحد الان وثم ربج عادي وخلق بدرة منضمان الى الهجوم العيادة في التنفيذ العيادة يرفع كرة يرفع كرة ترجع ثم البشير الصحباني بشير الصحباني حسن القبسي حسن القبسي حسن القبسي حاول يمر لكن حسن القبسي نجم نقولوا ورى العمليه كيفاش باش تكون وتعود من الفريق الانجولي تصدم وتم ماهر كنزاري ماهر كنزاري حسن الجدي حسن الجدي حكمكم اللاعب وتو وحذاري من هجمات معاكسه للفريق الانجولي شاهدناها منذ الدقيقه الاولى عن طريق امبولولو ايضا خالد بدره خالد بدره يعكس الهجوم ماهر كنزاري ماهر كنزاري في محاوله ويتحصل على مخالفه مخالفه ضد الفريق الانجولي اللي كان جاي نعرف عنده اه تصليبات اه قوية قادر مش اه يسجل اهداف للمساطق اه طيبة الحكم اه يشير لمكان التنفيذ الحارس اه جوليات مكيب اللي يعرفه اه قصة اه جوليات وداوت هو الا استعداد وحاليا تسعة مخالفات ارتكب من طريق الانجولي. اعتقد بخماش تسعة متر وفي مستاش. تم عملية دفع الحكم اللي توجه الى لاعب الترجع بيتوزي يقول اللقوب. قضية قضية انتع الامطار الخانونية اه بينيني هذك بالنسبة ليه الامطار الخانونية عياد يستعد لكن طورته عالية ابعيدة اكيد من نسافة كما هذي كما نجمو شكبه من لاعبي بش يعمل احسن باعتبار انه ما هوش قاد يخرج الكورنة ومرة أخرى حاكم الويرة حاكم الويرة العيد الحمروني زى سامي العروسي سامي العروسي تكن الكورة وتعود بصالح الفريق الأنغولي عن طريق بلولو بلولو بلولو لعب سريع يرجع ثم كنزاري كنزاري مدى كنزاري مرة أخلك توزعها طويلة وبعيدة على زيادة المساني على كل طيبة العملية صلنا إلى واحدة شو في قلعب حليم في هذا الشوت الأول من لقاء الدور النهائي ذهاب لكاس افريقيا الانديه الفايزه بالكاس بين الترجي التونسي وغرهوت الانغولي والنتيجه لحد الان تعادل بين الفريقين هدف لهدف رادي الجعادي ويخرج شكرا الواعر الكره القدم الانغوليه نجم نقول قاعده في السنوات الاخيره تتقدم شيئا فشيئا ترشح للنهائيات تصفيق الامم في الكنفاسو والضمن المجموعه الرابعه اللي كان الثالثه اللي لعبت فيها الفريق الجنوبيه ناميبيا وكذلك كوت ديفوار ركنيه لصالح الترجي التونسي كذلك هذا الموسم الفريق شارك في تصفيات كاس القلمم ضمن في المجموعه الرابعه مع جنوب افريقيا جزر الموريس والجابو لعب مباراه اولى ويا انهزم فيها بهدف مقابل صفر من افريقيا الجنوبيه كان زالي نفذ الركنيه الثانيه وترتفع الكره دي عيد والله تخرج تخرج الكره ضربه مرمى الى حد الان نجم نقولوا الترجي التونسي قاعد يحاول يستغل اكثر ما يمكن الكرات العاليه لما ضعف في مستوى الدفاع الانجولي حتى الحارس يشوفه هو بيخرج باش يغطي ضعف الدفاع بتاعه واكيد ان الترجي متعلم باش يستغل هذه النقطه الشحي شحي كنزاري كنزاري والكوري سرحله غره الاوتلانجولي مونزا مونزار تمشي وقت لا ثم تسلم فعلا تسلم حكم من وراء خالد بدره مهير كنزاري مهير الكنزاري, الكنزاري. عادل حمروني عادل حمروني خالد بدره عادل بدر عيد الحمروني ظاهر مراوغه ويحصل مخالفه مخالفه شوف المحاصره نتاع موزيس لعيد الحمروني دائما يتجنب الجزمه لحيد الحمروني اكيد من الفريق الانجلي والمدرب السيد دونغيدي قام بمعاينه مباراه الترجي ديوث في تار تصفيات واتعرف على خطوره الفريق وكذلك اللاعبين اللي هما يلعبوا عنده وزن كبير مثل العيد الحمروني حاله بدره رادي جعابي رادي جعابي شيحي شيحي يرفع كوره في اتجاه شكون ثم بشير السحباني يخط عليها ولا يدخل كنزاري ترجع بعيد فتمشي لصالح الفريق الانغولي عن طريق فيليستو يلف في اتجاه الجناح الايسر الجناح الايسر بيدرو رودريجو ظهير سريع وسريع جدا سرعه كبيره يا اسر من هذا الظهير ومره اخرى لجعادي يتدخل التدخل المناسب 24 في قلاب وركنيه لصالح ال حر روتو الانجولي تترفع الكره يتدخل الدفاع من راوله والحكم من البلوغ يعلن عن المخالفه مش فسواوي مره اخرى لكن اللي حاول انه بشريقه يرتكب اقل ما يمكن من الاغلاط يحافظ على الكره اكثر ما يمكن تخرج الكره تلمس من موسيس رديعي كورنا سالح طرزين توصل. يعود سامي العروسي للدفاع ويحط كرة في التماس. امطار اللي هو ما كبيره نزلت اه في العاصمة وارده انا في اه حاليا اتوقفت في المقابلة. لكن تم تقس بارد. عياد الحمروني. عيادي. عياد سامي العروسي. سامي العروسي. سامي العروسي. الترويب كان قوي شويه ضرب عليه الكره وتمشي مره اخرى ل بيدرو رودريجو ويتحصل التراجي التونسي على تماس حسن الجبسي حسن الجبسي مارك سيرجيو الشيحا سيرجيو الشيحا مارك كنزاري في منطقه التسديد ويرفع كورته العاليه مارك كنزاري مره اخرى عايد الحمروني عايد الحمروني امام موسى مدرفعي يمد كره لزياد المساني زياد المساني زياد المساني حاول يتخلص من محاصر مده الحكيم النويره حكيم النويره حكيم النويره وهي سعد تمشي حسن الجبشي وتدخل الدفاع وتدخل الدفاع التحضير كان طيب على كل الى حد الان الاستئناف العملي الاول اللي قام بها الفريق الانغولي ولا تدخل هدف ما شفناش عمليه اخرى والحكم يرفع الورقه الصفراء لرقم 11 وهو قائد الفريق مونزا ثلاث ورقات صفراء الى حد الان مونزا قائد الفريق ولا اكبر لاعب في التشكيله 34 سنه سراج الدين الشاحي كنزاري بشير السحباني بشير السحباني يرفع كوره تعيد الحمرون رقم 10 التوزيع كانت قويه شويه ينطلق الهجوم المعاكس لحاله الفريق اللي نقول لك ثم رضي جعادي رضي جعادي مارك كنزاري مارك كنزاري حسن الجبسي حسن الجبسي حسن الجبسي حسن الجبسي لا سوطه فاهم. سوطه فاهم بين ما بين جات لمساني وتعود الكره لمناطق الترجي التونسي ثم خالد بدر حكيم الويره حكيم الويره وتلاحظوا المدرب الانغولي في حركات ماهوش راضي لحد على التمركز اللاعبين نتاعو وتمس لصالح انطونيو نيتو او لصالح الترزي التوسي لا ومساعد حكم لكل صالح الترزي التوسي التنظيم حكيم الويره حكيم الويره واللي يخرج الكورة يرفع الكورة لكن ترجع مدفاع ويتحسل الترجل في توسي على التمس انتقلعات هذا الشوط الاول من دور النهائي لكأس افريقي الانبيا الفائز بالكأس والنتيجة التعادل بين الترجل في توسي وغرة اوت الانجولي هدف مقابل هدف يشفو الزو شفو حال حال مدرب دمش نقوله اكثر من اللاعبين داكي باير مع ما يلعبش موجود فوق البنك يحاول باش يتكلم باش يعطي توجيهات يعيش المباراه اكثر من اللاعبين ترجع الكره مره اخرى لصالح البلولو البلولو ولا تعود ودي على مندوزا مره اخرى عيد الحمروني في اتجاه سامي العروسي لكن يتدخل الدفاع والكره دائما لصالح الغروت الانجولي ثم خالد بدر خالد بدر حسن الجبسي حسن الجبسي ادخل عياد الحمروني من مسكورة هادية فرجل حسن الجبسي مرة اخرى والذيع يدخس يرجل الشيحي سي الشيحي وهيتحصل على تماث عياد الحمروني عياد الحمروني وفن الشيح والحكم يعلن عن مخالطة ضد اتا رجل يتوسع دور نهائي من المستوى الرافية يجمع فريق يمتكنوا الى لحد الان باش نجمه كولو اه... يزيحوا ويترشحوا على حساب فرق عتيده راضي الجعادي تمشي بشير السحباني بشير السحباني يرفع كره في اتجاه حل الحل... حسن جابسي حسن جابسي حسن جابسي خرج كره لسالم الكنزاري كنزاري ترجع قما طم... حكيم نويرا حكيم نويرا ويتدخل بشيء سحب له شيحي كان زاري ارضيه للشكون اما مدافع وتعود مره اخرى صالح الفريق الانجولي رضي الجعيدي طيبه طيبه رضي الجعيدي حط الكره في التماس يتنقل بين اليمين واليسار باعتبار لحد الان الفريق الانجولي يلعب ب 5 4 1 لما مهاجم فقط عبد الدفاع وسط الميدان زيادة لمساني يرجع خرج الكورة تمشي الحاكم من ويرة حاكم من ويرة نصف ساعة لعب حاليا والنتيجة دايما التعادل بين الترجل دي توسي وغرو توتو الانجولي هدف مقابل هدف حاكم من ويرة حاكم من الفريق الانجولي بكل ما في مناطقه واللعبين ما يتلبوش الكورة المهجمين قاعدين لسقين الدفاع ما يتلبوش الكورة ما يظهروش ولا الحامل الكورة ميرهمش طبيعي. شوفوا في فش سيد يوسف الزواوي الحركة متاعه يطلب اللعبي مش يجي يطلب الكرة. طيبة عايد الحمروني عايد الحمروني عايد الحمروني, الحمروني امام زوز مدافعين يرفع كرة تتعكس ترجع تمشي امام حسن الجابسي حسن الجابسي ثم تم الكنزاري تمشي والحارس جوليات زيادة لمساني على الطاير يحاول باش اه غال غالة الحارس جوليات هذا عادي كما حكم اليره قبل ما تخرج في التماس اعاده العمليه من زاويه اخرى خالد بدره بشير السحباني بشير السحباني خالد بدره خالد بدره حكم اليره حكم اليره ولتتت عكس الهجوم لصالح الفريق الانجولي ويدخل رضي جعادي حاكم ليرها مرة اخرى كانزاري كانزاري كانزاري كانزاري كانزاري كما خمسة مدافعين سامي العروسي سامي العروسي ليش كون اكيد يلوج في زيادة المثالي لكن التمر اذا كانت بعيدة على زيادة ما يخلطش عليها الفرقة التونسية منذ سنة 95 والى حد الان تلعب ادوار نهائية متتالية بدايةها فريق النجم سنة 95 عندما ترشح بالنهائي لكاس الانفيدرالية وخسر هذي الكأس من قوكب مراكش ثم سنة 96 يتمكن نجم بشير اللي يفوز بهذي الكأس امام فريق كالوم سنة 97 كأسين تولي صالح فيها قيام توليتيين كأس القوصي صالح النجم امام بعض كأس الانفيدرالية تدخل الفالح رياض كما كذلك الترجي التونسي ككبهليه وكاس اخرى وكاس الممتاز لصالح النجم اللي فاز فيه على الرجاء البيضاوي نعرف انه الفائز في مقابله كاس فايل الاندو فيزبل كاس اي فريق اي الترجي التونسي وغره اوتي تقابل مع الفائز بكاس ربط الابطال من اجل الحصول على الكاس الممتازه والفريقين التونسيين الوحيدين الى حد الان عندهم هذه الكاس هما الترزي ذي تون سنة 94 والنجمة ذي ساحلي الموسم الماضي كذلك نعرفوا اللي اللي دي سواقسي ده من بينا من خمس وتسعين كذلك زميل علي الصافي يقولي نرجعوا شوية التالي ما ننساوش كذلك لمنطلق الاتلاق هالدات من, من سنة سبعة وثمانين بعد اتمام فريق النادي الربذ بنزاتي تمكن من فوز باول كاس افريقيه بكاس الكوس ويهد الكاس اللي امامنا واللي يلعب الاجهد رجله حبيب ثم سجل بعد النادي فريق كاس الاندى اكله وهذا الحد اللي في امامنا منقوله من ظرف 10 سنوات باش سنه من 87 كانزار يستعد في صوره ضد فريق مرجلي ديا مسيره طيبه حاسيله افريقيه لا تحسبها ونامل ان تتواصل هذه المسيره النادي الافريقي رافقه للمدرب الشهير مرشح للدوري الهلي كاس القصريه وتمكن من الانتصار في مقدمه الذهاب امام جنداركي السنغالي والاسبوع القادم يوم السبت القادم فريق نادي سفيخي سيدخل بقدود واضحه للميل والحصول على اول كاس افريقيا في سجله كنزاري يتقدم للهجوم ربي الزعادي بينما خالد بدر يبقى في الدفاع كان زال يرفع كره ترجع من الدفاع والتمشي ثم خالد بدر يتحول الى ظهير ايمن خالد بدر قبل ما تخرج تميس حكيم الويره حكيم الويره خالد بدر يرجع ربي الزعادي الى المكان سراج الدين الشاحي بشير السحباني بشير السحباني وتتقدم الكره وهي تلقى الهجوم صالح الفريق الانجولي ثلاثه لاعبين ثلاثه لاعبين والساحب هو الادجار ادجار يحاول يراوغ يحاول يراوغ ويدخل خالد بدر ما خلت تخلص حركه فنيه الجمهور حياه وصفق لها قن자리 قن자리 كاسله مو خالطه 36 دقيقه لعب لحد الان في هذا الشوط الاول النتيجة تعادل هدف مقابل هدف بين الترجل في تونسي وغرة اوت الانجولي عياد الحمروني سيراج الدين الشيحي كنزاري كنزاري لحد الان عمل كبير قاعد يقوم به حاول باش يمد زملائه بكرات في احسن موقع تخرج الكرة تناس تناسي صالح الترجل في تونسي تمشي كورة لسامي العروسي. السامي العروسي. حاول يضيف من رقابة تح المدافع. ويتقسم على مخالفة. ونشوف رقم خصة اش. وهنا اه جيليو كوتون داع. يعادة العملية. واضح العرقنا. واضحة. سامي العروسي المسي الكورة. والعرق نكلف من, من الخلف. وسيد بونابونتور. يرفع له الورقة الصفراء. الورقة الصفراء الرابعة لحد الان. اذن ننقاو من جوليانو كوتوندا كذلك مولزا هيلبر بيشنتي وموزيس اربعه انضرات في 37 دقيقه لعب عيب الحمري يتولى التمكير والمره هذه كذلك مره اخرى الله رامي الجعادي يقطع الهجوم ويتحصل الترجي التونسي على ركنيه ركنية على يمين الحارس جولياد ومدرد بل طريق الأنجولي مرة أخرى يتحرك ويكلم اللي أبريم تياه تنفذ بخل حارس جولياد قامة طيبة طريق الأنجولي كذلك نجمه قوله حسابيا ومترشح لكاس ربط الابطال الموسم القادم باكبار حاليا يحتل المرتبه الاولى في البطوله الانغوليه بمجموع 64 نقطه يليه فريق بترو اتلتيكو في المرتبه الثانيه ب 52 نقطه وما زالوا ثلاثه مباريات فقط لنهايه البطوله الانغوليه وسيجد مره اخرى الترجي التونسي في طريقه باعتبار ان الترجي التونسي مرشح لكاس ربط الابطال الموسم المقبل مخالفه بالتنفيذ هلبر ديشنتي حكيم النيرا حكيم النيرا عياد الحمروني عياد الحمروني عياد ما بين جزء مدافعين والمساعد حكم يشير الى مخالفه تتنقل بسرعه شيحي كانزاري كانزاري كانزاري اكيد انه في وهم مود الدفاع ومن فريق يرجع في سلام مناطق السرعه مطلوبه السرعه مطلوبه باش يخرج كره خرج كره وترجع من الدفاع ترجع من الدفاع وثم حكم اليورا حكم اليورا تحصل على التمس والجمهور تاع جيتونس رغم البرد رغم كل الظروف نتاع الطقس جهاد باعداد غفيره باش يساند فريق متى او عياد الحامروني تحص على التمس ثاني وهي عادة للتوزيع عامة على البشير الصحباني بخل مش مهازن بشيخذها حاكم الوراء وارضية فيها والتعود بصرح الطريق الانغولي عن طريق ادجار طم الشيحي الشيحي الشيحي سجد سدد لكن الحارس الانغولي قد الموجود تسديده ما كن في خطوره على الحارس الانغولي شهي والتعد مره اخرى لصالح الفريق الانغولي يتدخل خالد بدرا والله يركب بسرعه الكره من شكر الياهر هذه عادله العمليه شوفوا المراوغه الفنيه اللي قام بها الشيح من امام فيليب والتسديده نتاعو وتمكن من يشخذ الحارس جول يعني ما خديتش الكره ترجع لصالح لا مساعد الحكم يشير الى تناسي صالح غره قوت الانجولي 41 خلاف في هذا الشوط الأول من مباراة الترجل في توسي وغره توتنانجولي والنتيجة لحتى لنا التعادل هدف لهدف منذ افتتح النتيجة لصالح غره توت في الدقيقة الثانية رضيج عادي مكتن من التعديل في طيقة السادسة تمثاني تمثاني لكن بيع لي كرة تمثاني اللي هو أحسن هداتي لحد الآن وفي كل المباريات اللي قال بها الترجع على السعيد الافريقي سجل الى حد الان خمس ستاشر الهدف بينما احسن هدف تونسي في المباركة الافريقية هو فوز الرئيسي من النادي الافريقي بثمانتاشر الهدف عايد الحمروني ترجع كورا للصالح تخرج تماس تماس والمساعد الحكم يشير الى التماس في صالح الترجع دي تونسي حاكم الويرة حكم منيراد مهل الكن자리 مهل الكن자리 حكم منيراد حكم منيراد يرفع كوره يرفع كوره كل شيء قام عياد الحمروني يمثل لتسديده بعيده بينما حصل الجبسي كان مصيب كان طليق تمريره لحسام كان تمرنات تكون عند النتيجه بتاعها احسن ضيع الكره لترازو في التونسي اعاده العمليه جابه اخرى شوفوا العياد ذهب باليسار لكن بعيد على المرمى بين حسين بشار بدي كلها لي هناك مرت اوت الهجوم خالد بدره خالد بدره شيحي شيحي خالد بدره خالد بدره حسن الجابسي حسن الجابسي شيحي مره اخرى ينزل الهجوم خالد بدر يحاول يخلق ال العدد اللازم في الهجوم باعتبار الفريق الانجولي لحد الان ما هوش خارج من مناطقكم عايدي زاد المساني ومره اخرى التماس لصالح الترجي التونسي حكيم نويرا حكيم نويرا عايد الحمروني يلمسها المدافع والتعود الشيحي الشيحي كانزاري كانزاري ذي علي ويتكثف هجوم صالح الفريق الانغولي وتم مخالفه مخالفه والحكم يرفع الورقه الصفراء لحكيم اميره اذا لحد الان وصلنا الى خمسه انذارات اربعه من نصيب الغروت الانغولي وانذر في رسيد الترجد التونسي واللي يعد المنقع للميدان هو بنولو وشاقع اخراجه وليصعافه خارج الميدان الى حد الان نجمو قوله الترجد التونسي عمل الترجد التونسي قام بالعديد من المحاولات نوع لعب انتاء وتمريرات من اليمين لليسار سدد لكن الى حد الان ما لقاش النجمه كل الامكانيه ونحل الوصول الى مرمى الحارس جوليت شكل اللعب بس في العمليه الاولى على هدفنا تلقاش نتعرضش الى عمليات كبيره شيخي شيخي وتمشي لعيد الحمروني عادل الحمروني حسن الجابسي حسن الجابسي تم نصي بشير صاحباني مدي له بشير صاحباني بشير صاحباني يرجع بالكره وتمشي لراضي الزعادي راضي الزعادي يقوم اللاعب الانجولي يكتب العوده للميدان شيحي شيحي حسن الجابسي حسن الجابسي حسن الجابسي يمد تم عمرو يتبدل الكره ويدخل في 15 متر والحكم نظر ضربه جزاء لصالح فريق بنسوسي عمليه فودها وتقبل اللاعب هو سامي العروسي فعلا دقيقه هاي امام العمليه فعلا سامي العروسي يدخل الميدان من مناطق الجزه والدقيقه 45 اذا الحكم البينيني هاي اعاده العمليه وعميل دفع للمهاجم الحمروني يستعد الحمروني وجونياب الحمروني يتقدم يتقدم ويسجل. يتقدم كل واحد كل هدف الثاني. الهدف الثاني نزل عطا وجل بيتروسي. هدف واي محام الواحد بعد اه مرور خمسا رمي في قلعب. عياد العمرولي يتمكن اذا من التجديد الهدف الثاني. يتر اه راكل جزاء. والجمهور بعد انتظار قويل. اذا من يتمكن اه يلقى طريقه. اه تمكن بعض عمليات ومحاولات عديدة وعديدة جدا من تجين الهدف التوكي الجمهور يعبر الفرحة متاعو اعادة العملية حارس اه دوليات رغم المحاول اللي قام لها ما تمكنش بيشاخد الكورة ويكون الهدف الثاني الهدف الثاني نسأل حتى رجل يتوسع سالم الجبسي سالم الجبسي حكم الويرا حكم الويرا وجات تمساني على الطاير والنتيجه لحد الان تفوق الترجي التونسي بهدف مقابل واحد وفي هذ الاولى الشوط الاول بهدفين مقابل واحد كان الفرص اللي جانا ما كانوش ما عرفناش كيف نستغلهم ان شاء الله الشوط الثاني الفرص الفرصه هذيا جينا الفرصه الثانيه صراو نستغلوا ان شاء الله اذا ليك الخط المبين مع بدايه الشوط الثاني إذن ينطلق الشوط الثاني مع العلمان الشوط الأول انتهى بتفوق التراجزة في تونسي بهدفين مقابل واحد الفريق الأنجولي كان افتتح النتيجة منذ الدقيقة الثانية عن طريق موانزا تيكا ثم في طيقة السادسة الجعادي تمكن من التعديل وفي دقيقة 45 العياد الحمروني يتحصل على ركل جزايا حولها إلى هدف ثاني فريق التراجزة في تونسي يرجع بنفس التشكيلة إلى الميدان والفريق الانغولي الاصبح يلعب على اليمين نحيي كل المشاهدين في الاقطار العربيه اللي قاعدين يشاهدوا معانا ويواكبوا في هذه في هذا الدور النهائي ذهاب لكاس افريقيا الاندى الفايزه بالكاس اللي احتفلنا الملعب الاولمبيا منزه كما تغيير حاليا لاحظوا نعيم برباط خذا مكان النعيم برباط في وسط الميدان شوفوا هذا التغيير الاول بالنسبة للترجل في تونسي ده لنا رقم تسعة خالد بدرة خالد بدرة رضيج عادي ثم كرة ما خرجتش باقي في المناطق الترجل التونسي توجيعة من خالد بدرة وثم لمسة من طويلة طويلة في اتجاه سامي العروسي سامي العروسي ممولادي حاول يمر ويدخل جثير حد كرة في التمسي التماس لصالح الترجي الرياضي التونسي إذن نعتقد بالنسبة لهذا هو أمامنا سامي العروسي صاحب العملية الأولى إذن لاعب وسط ميدان وهو نعيم بربط اللي يتخل في هذا الشوت الثاني لتعزيز وسط الميدان والترجي الرياضي التونسي لكل شعود يلعب بثلاثة لاعبين وسط ميدان ترجع الكره وتمر جانبيه جانبيه طيب العمليه بعد مرور اخت اللاعب في الشوط الثاني وعمليه بعدها وقت لي الحكم السيد بونا بونتور من البنين يتنبلها تتنقد ضربه المرمى بشير السحباني بشير السحباني زياد المساني وتعود تمشي الكره في الدائمه لصالح الفريق الانغولي يتدخل بشير السحباني وتدخل الحكم تنبيه شفوي حذاري من الانذارات باعتبار ان بكون عندها وزنها في مقابله الاياب ثم لاعب من الفريق الانغولي ملقى على الميدان يوجه له الحكم البليني سيد بونا بونتي مدرب نعم تفضل ما تمش لحد الان حتى تغيير في تشكيله ترجي التونسي يا. بالنسبه اللي شفتوا على الشاشه انه لا مازال ما لاقح ما حتى تغيير تو كنت منطقه ذلك انت صحته في اعتبار اقرب لي. الميدان على كل ما تمش تغيير تبقى نفس التشكيله بما على الشاشه لحد المنضوحين ان نعيم بربات تخدم مكان احد اللاعبين ترجي التونسي يلعب نفس التشكيله اللاعب الانقولي فوق الميدان باش يقعه يخرجو وباش يتلقى الاسعافات نذكركم اذا بالتشكيله الاساسيه للترجي الريتوس في حراسه المرمى شكر الواعد بشير السحبان رقم 6 حكيم نويلا رقم 2 رافي الجعادي رقم 15 خالد بدر رقم 4 سي راجدي الشيح رقم 14 حسن القابسي رقم 8 ماري كانزار رقم 18 عادل الحمراء رقم 10 سامي العروسي رقم 11 وزياده لمساني رقم 13 تتنفض المخالفه ترجع من حكيم نويرا حكيم نويرا ثم ياخذها الكره قايبه عياض الحمروني ثم ماهل كنزاري ماهل كنزاري يرفع الكره باتجاه حسن الجبسي حسن الجبسي حسن الجبسي يحاول ياخذ الكره نتاعو مجهود كبير يقوم به حسان ويتحصل على تماس فعلا اللاعب يطلب الدخول للميدان واه واللاعب رقم 3 بيدرو رودريجو ومخالفه ومخالفه والحكم السيد بونافونتي يشير لمكان التنفيذ حاليا وصلنا الى 4 دقائق لعب في الشوط الثاني والنتيجه دائما تفوق الترجي التونسي بهدفي مقابل واحد ماهر الكنزاري باش يتولى التنفيذ خالد بدر و ربي زعادي ينضم للهجوم تم خالد ربي زعادي محل محاصره كبيره باعتباره وتمكن من تسجيل الهدف الاول العيد الحامروني يرفع كره يرفع كره ومدافع يحولها الى ركنيه يحولها الى ركنيه بعد بيخطر الظهير الايسر موسيس كاد يغلط الحارس نتاعو يحط الكره في الركنيه ركنيه على صالح حارس جوديا حمروني في التنفيذ. حمروني. ينفذ الركنية. تلمس مدافع. يلمس ها وتتخل الكورة. والحاكم يطلب اللعب لا يكون الكورة ما دخلتش. تعود كادة تكون فرصة الهدف الثالث. ترجع الكورة. تم حاكم من ويرا. حاكم من ويرا. بشير السحباني. بشير السحباني في الاتجاه سامي العروسي. والكورة دايما يسأل حتى نزل دي التوسي. ماهر كنزاري ماهر كنزاري سيراج الدين الشيحي الشيحي راضي جعادي راضي جعادي مرة اخرى راضي عادة العملية شوفوا اللمسة الرأسية راضي جعادي فعلا والحارس يتمكن باش يخرج الكورة قبل ما تفوت خط المرأة ومخالفة ضد الغرة قوت الانقولي في التنفيذ فرصه اخرى اذا تحصل عليها الترجي التونسي خالد بدره خالد بدره رادي جعيدي رادي جعيدي بشير السحباني بشير السحباني عادل حمروني عادل حمروني يحاول يخرج كره ترجع للشيحي رادي جعيدي شيحي ياخذ مكان السحباني عنده اللي السحباني في الهجوم كنزاري كنزاري كنزاري حمروني حمروني حسن الجابسي حسن الجابسي كنزاري عمليه تمسك كره لمسه واحده باشير السحبايه يقطع كره يرفع كره تمشي العيادي العيادي يحاول على الطاير لكن الضياع الضياع وترجع مره اخرى صالح الطرزي ديوتوسي شيحي مره اخرى شيحي سحباني سحباني كنزاري على تخرج كره تم الحارس جولياك والضغط بتاع الطرزي ديوتوسي في الـ الـ هذه الفتره جولياد يرفع الكره وتعود لصالح الفريق الانغولي تم مخالفه ضد الشيحي ونقاش والحكم يشيل مكان التنفيذ المدرب الزابي جاي يشوف الوقت 7 دقائق الى حد الان هذا الشوط الثاني النتيجه دائما تفوق الترجي التونسي بهدفي مقابل واحد كان المدافعين في الجدار تم محسن تم الشيحي ولعيد الحمروني التنفيذ باش يكون تتنفذ المخالفه ارضيه بعيده وتخرج ضربه مرمى لصالح الترجي التونسي صاحب التنفيذ هو مندوزا خالد بدره خالد بدره وهنا يطلع الفريق الاول يقولي لمناطق الترجي لتونس باش ما يخليش الكره تخرج من مناطق الترجي سامي العروسي يحاول يمسك الكره هذيه تمشي معاكسه خالد بدره الحارس مرماه شكر الواعر شكر الواعر باتجاه حسن الجابسي حسن الجابسي ويتعكس الهجوم على الطريق ادغار وهو يتحصل على تماز مجموعة من اللاعبين الدوليين في صفوة الفريق الأنجولي نلقاوا الباهير بيدرو رودريغو رقم ثلاثة كذلك نلقاوا كل من كوتوندا جوليون كوتوندا رقم ثبتاش ثم كذلك اللاعب موزيس وهو رقم ثبتاش كذلك اللاعب دولي لاعب رقم 14 كذلك مندوزا وهو كذلك دولي الى جانب بعض الاحتياطيين في الثمانيه اليس كارلوس الموجود على مقاعد الاحتياط كذلك كان كاستيل احتياطي موجود على مقاعد الاحتياط من كل نشاهده مجموعه كبيره من اللاعبين الدوليين والمدرب الانجولي اكيد بالنسبه لي لحد الان النتيجه هذه تساعده قبل التحول الانوان بينما الترجي التونسي يبحث على مزيد من الاهداف كنزاري كانزاري تمشي معاكسه لصالح الفريق الانغولي عن طريق بيدرو رودريغو وينطلق هجوم معاكس حداني ثم خالد بدره خالد بدره يتمكن من التدخل واي رودريجو لصالح طراز التوسي خالد بدره خالد بدر يسدد وترجع الكره ترجع الكره للهدف الثالث بتاع ال يسجل فتمر مياه. اذا بعد دوله عشان يخلع. اذا نسجل خمسة خمسين. في الطازل دي توسي تفكر مداشر الهدف الثالث. اذا المدافع الاندولي. بدرق يسجل في القوة. والمدافع الاندولي بشيشوف الرحمة بتاعه. يسجل فتمر مياه. ويكون الهدف الثالث يسالح التوزق يتوصي بعد نهور خمسة وخمسين دي خلعت. اول شوف رحمة المدافع. هو رقم خمسة. اذا رقم خمسة اونتونيو نيتو. او سامي العروسي على كله. نزيده طبته. العملية. اذا سامي العروسي فعلا. سامي العروسي. معوش العروسي. هو اللي عنده في رسيده ست اداة لحد الان. هذي العملية. ترجع من حارس. وسامي العروسي. تعلم سامي العروس يتمكن ندافت الهداف التاني. هذا هداف مقابل واحد. بيصارح ترجل التونسي. بداية طيبة في هذا الشوط التاني. طورة ليصارح الغرة اوت الانجولي. عن طريق ادجار. وهيتحصل غرة اوت على مخالفة. او التماس. سامي العروس ده مرة اخر في الموعد. يسجل الهدف التالت. ماس ثاني 3 اهداف مقابل 1 اعاده لعمليه خالد بدره تسديده نتاعو ويتمكن سامي العروسي من اضافه الهدف الثالث 3 اهداف لحد الان وهدف سادس لصالح سامي العروسي وجمهور الترجي التونسي يعبر على الفرحه نتاعو بهذا الهدف كانزاري كانزاري كانزاري ومخالفه ضد اه غرة توت الانجولي. بعد اه اذا اه عشرة يقلعه. يتمكن الترجل يتوص متجيل هدف التاني. حاكم الويرة. حاكم الويرة. حاكم الويرة. كانزاري كانزاري يديع عليه. وهي تعكس الوجوم بسالح غرة توت الانجولي. ينطلق الوجوم والمحاولة تم خارط بدرق. خارط بدرق. يتصدى من جهه هذا وترجع الكره لسالح حتى نزل للتونسي وتم اللاعب ديلولو يطلب الرجوع الى الميدان عادل حمروني حسن الجابسي حسن الجابسي حسن الجابسي تم بشير السحماني لا ذاك حسن الجابسي عنده الكره يبحث عن المساند كانزاري كانزاري شويه شويه قويه شويه تمشي الحارس جولياك وحاليا احد الاحتياطيين الانغوليين قاعد يقوم بحركه تسخيريه حسن الجابسي يدخل حسن الجابسي مره اخرى وتم مخالفه واضحه والحكم سيد مينا بونبي يعيد في المدافع مع تقدم الظهير الايسر بيدرو رودريجو هنا دينونا بعليه شفويه هذه اعاده العمليه شوفوا المخالفه بتكتب المخالفه بسرعه تم حكم الويرا حكم الويرا الى خالد بدره خالد بدره حكم الويرا مره اخرى سامي العروسي سامي العروسي سامي العروسي تم آآ ثلاثة مدافعين والفريق انجول يخرج الكرة من مناطقه يتدخل خالد بدرة خالد بدرة خالد بدرة راضي جعايدي راضي جعايدي والآآ مريرة ما كانتش آآ موافقة يتدخل آآ اللعب آآ ادقار واحد كرة في التمس لا تغيرة في التشكيلاتين لحد الآن بعد مرور 14 من قلعه خالد خلق بدر اتجه جسم العروسي يدخل قلب الدفاع ايلفير بيشنتي يحط الكره في التماس اترزيتي توصي مطالب بالمزيد من الاهداف مير كانزاري مير كانزاري خرش كره للحكم نيويرا لكن يدخل بتاع يحط كره في التماس بعد شيحه الشوك الثاني ولا دوره اكثر يحاول باش يخلي الظهيرين صاحباني وكذلك حكيم الور يطلعوا الهجوم ويبقى هو في الدفاع بينما المدرب الفريق الانغولي يشير لاعبيه بالتقدم للهجوم مره اخرى الفريق الانغولي يحاول الهجوم المعاكس ثم مونزا مونزا يرفع كره يرفع كره احاول مرة اخرى ادقار ادقار تخرج كرة مختير على المرمى الحار شكر لها ترجع مرة دي جعادي ماري كنزاري ماري كنزاري تتجاه زيادة لمساني لكن تخرج تماس تماس والمدرب السيد يوسف الزاوي مرة اخرى يكلم اللاعبين على التمركز المدربين وتغيير اول فتره التوفيق ثم تغيير اذا من دينزا رقم 14 بشخرج ويعوضه اللاعب رقم 17 زالومبيلا فضل لك القدم اذا رقم 17 زالومبيلا اول تغيير في صفوف الفريق الانغولي زالومبيلا يخرج في الدقيقه 16 زالومبيلا يخرج مكان مندوزا اول تغيير مهاجم مندوزا وزالومبيلا كذلك مهاجم يبلغ من العمر 25 سنه والكره دائما لصالح الترجي التونسي التوزيع وخارج المرمى كرة تمرى لصالح الغره قوت الانغولي اكيد الهدف الثالث باش ياثر برشا على معنويات الفريق الانغولي اني ربما يرى في الهزيمه بشكون دي اكثر من هذا العدد من الاهداف خالد بدره ترجع الكره في مناطق التارجي فيتوزي وتم تمس السيد بونافنتور قد تم تسلل رافي جاعيدي رافي جاعيدي بشير السحباني خالد بدره حامد بدره وحكيم النوير يقدم من الجهه اليسرى شيحي شيحي شيحي حكيم النوير حكيم النوير في ملاعب الحمر يريد يطلب كره لكن النوير يحاول يوزع يحاول يوزع وتخرج الكره ضربه مرمى ممتاز بقى لعب لحد الان والنتيجه 3 اهداف مقابل 1 لي صالح التراجي التونسي امام غرتوت الانجولي في اطار الدور النهائي ذهاب لكاس افريقيا الاندلسي بالكاس حسن الجابسي يتقن الكره وتعود لصالح الفريق الانجولي عن طريق ادغار وتم مخالفه لي صالح غرتوت تذكروا ليحنا التراجي التونسي في مباراه الدور نصف النهائي كان نسجل اربع اهداف لكن نلاحظنا آه انه هذا القدر ما كانش ربما كافي لتامين مقابله الهامه من مدينه البيضاوي سامي العروسي سامي العروسي سامي العروسي امام المدافع وضع عليه الكره تمشي للشيحي الشيحي يرفع الكره في اتجاه الكنزاري كنزاري تم مره اخرى زالومبيلا زالومبيلا الى زميله فيليبي وهو يحاول يحتفظ بكره لغره اوت الانجولي الدر فيشنتي والمحاوله تمريره ثم تم شكر الواعر يتدخل يتدخل شكر الواعر والشحي بعد يختار بعد يختار وثم حسن الجابسي حسن الجابسي ومخالفه ضده مخالفه على كل اللاعب ادقار حاول بش يدخل مرض في الجزائر حسن لقابش يتمكن بش لما حالة كانت مخالفة احسن من شي اخر في التنفيذ لانه بش ينفذ مباشرة ينفذ مباشرة وتمر جانبية جانب مرمى الحارس شكرا لعار والله لحد الان الطرزي بتونس يلعب بنفس التشكيله بينما الغره اونغولي قام بتغيير دخول زالومبيلا مكان مندوزا حكيم نويرا حكيم نويرا سيراج الدين الشاحي سيراج الدين الشاحي مال كانزاري كانزاري شوفوا المحاصره الفرديه اللي قايم بها الفريق الانغولي على كل لاعبي الترجي خاصه لاعبي الهجوم راد الجعادي راد الجعادي سيرج الدين الشحي طيبه سيرج الدين الشحي يتدخل حكيم النويرا ويتعكس الهجوم لصالح الفريق الانغولي عن طريق موسيس موسيس يحاول يمر يحاول يمر يدخل خالد بدره خالد بدره طيبه طيبه ويصفق الجمهور العمليه خالد بدره صاحب الهدف الثالث موجود كذلك في الدفاع بدره بدره بادرة تنبال حمروني حمروني حمروني شيحي شيحي حمروني حمروني يستعد بالتوزيع يرفع كورة في القوامل الاول في الجانبية طيبة ياسر طيبة من آآ سامي العروسي سامي العروسي كان يضيف الهدف الرابع دقيقة هذي اعادة للعملية التوزيع من الحمروني في المستوى القايم الاول ودقيقة اله ستة وستين سامي العروسي كاد ان يضيف الهدف الرابع حاكم الويرة انتونيو نتو تمشي لزيادة لمساني طيبة زيادة لمساني العايد الحمروني عايد الحمروني امامه مدافع يحاول يبدع عليم وروغة اونا وروغة ثانية وتم حسن الجابسي والحرص حسن الجابسي والحكم يعيط سامي العروسي تم لمسه يد لمسه يد من سامي العروسي سامي العروسي حب يغالب الحارس على كل الحكم يوجه له انذار هاي اعاده شوف المراوغه بتاع على مرتين من العيد الحمروني وسامي العروسي بعد التسديده بتاع حسن الجابسي وتم تغيير حاليا في صفوف الترجل في توسي وليد عزيز فملاعب الترجل في توسي ملقى على الميدان وهو خالد بدرة خالد بدرة قاعد يتلقى في الإصعافات التاقم الفني للترجل في توسي يحضر وليد عزيز نعرف ان ولد عزيز نسج ملعا في خطة قلب دفاع متأخر اي خطة لبيرو خالد بدراء يحب يكمل مقابلة يعرف اللي مقابلة هام دوره كذلك هام في التشكيل الاساسية حسان حسان تعود تمشي للشيحي ثم تم مدافع وراه يرجحها من حيث اتت تمشي سامي العروسي سامي العروسي والتمرين بتاعد عيفا تتقص والتعود لي صالح فيليبي فيليبي موسيس موسيس والكره تخرج التمس لصالح الترجي التونسي ارجعوا البس البدله بتاعه اذا يبقى يواصل خلب البدله في اللعب توزيعات طويله يتدخل جوليات النتيجه لم تتغير الى حد الان بعد 24 دقيقه هذا الشوط الثاني تفوق الترجي التونسي بثلاثه اهداف مقابل واحد دقيقه الثانيه منزا يتمكن من فتح النتيجه ثم الدقيقه السادسه الجعادي دقيقه 45 ضربه جزاء يحول الحموري الى هدف ثاني وفي هذا الشوط الثاني بعد مرور 10 دقائق يتمكن العروسي من تسجيل الهدف الثالث حمروني حمروني حكيم النيرا حكيم النيرا حكيم النيرا في اتجاه سامي العروسي سامي العروسي حيمر يمر في العروسي ويتحصل على ركنية ركنية على يمين الحارس دوليان في التنفيذ حاكم من ويرا أو ماهر الكنزاري ماهر الكنزاري يتولى التنفيذ في العادة الجعادي في الهجوم تتلمس الكورة مرة أولى تم في الشباك ثم تعود ويدخل الدفاع عياد الحمروني ما يخلطش عليها بيرجع معاه الكنزاري ويغير وجه اللعب طيبه من ماهر كنزاري بشير السحباني بشير السحباني ولا التوزيع نتاعو في التماس اكيد في بعض الاحيان المشاهد يرى الشيخ كيفاش اللاعب ضيع توزيعه كما هذه داليال دونغيدي المدرب الانجولي 40 سنه وهو لاعب قديم في الفريق غره اوت الانجولي اعاده العمليه شوف كانت تمرت بعيده شويه كانت تاتي بالهدف الرابع حد الاهال كره عاليه مثل اختراق كبير على مرمى الفريق الانجولي تم لصالح الترجي التونسي تتنفس تمشي وثم مخالفه مخالفه واضحه من الظهير الايسر اللي رغم الحكم وجه له انذار شفوي بيدرو هيدريغو غوليات يحضر الجدار الدفاع بتاعه العيادي الحمروني يستعد كالعاده هذه الجعادي في المناطق الجزاء تترفع على الكره وترفع الكره وسامي العروسي جانبيه جانبيه جانبيه وضربه ضربه لصالح الركوت الانجولي اعاده مره اخرى رافي الجعادي رافي الجعادي وتمشي في اتجاه سامي العروسي طيبه من سامي العروسي سامي العروسي ويخرج الكره نتاعو رغم العمليه ورغم المخالفه تاع البيلولو شوفوا موسيس هو اللي قاعد قام بالمخالفه حاكم وراء يرفع الكره لكن ترجع من الدفاع يتدخل الشحي ويتحصل لفريق الانجولي على مخالفه في التنفيذ الديربي سنتي تعود الى انطونيو نيتو حاكم منيره كنزاري ومر اخرى الدفاع انطونيو نيتو طويله شوكر الوهار شوكر الوهار باستغلال الهدف الاول اللي قبله من الهدف الوحيد اللي لحد الان ما تعرضش لعمله اختيره حتى في هذه الفتره من المقابله سو توافق ما بين الحارس وال والمدافع والمطلوب الكنزاري كنزاري كنزاري, كنزاري. ولا ترجع الكره والضيع ضيع على السحباني وحاليا تم اعاده العمليه وسوء تفاهم اقتراب كبير خوف كبير من قبول هدف اخر ربما يخلي حدود الفريق الانغولي المزمقوله تولي المزمقول ضعيفه وربما شبه مستحيله في نقال اياب الشحيحي الشحيحي الجابسي. حسن الجابسي. حسن الجابسي. مما ستة مدافعين. حسن الجابسي يمر. يمر. يمر حسان. ويتحسى لمخالفة. والحكم تم تدخل من الوراء. آآ شوفوا العملية هنا. المزاس آآ كيفاش بعد تدخله ضد حسن الجابسي. آآ مطلوب اللاعب الترجي. عدم سقوط في هذه العمليات. حتى انه تداول آآ الحكم يشانو ان ربما يخلي يكتب لاعبين اكثر يحصلوا على اوراق صفراء يتدخل الحكم وكذلك الاطار الفني للترجي التونسي ننتظر فضل التوفيق باش يدخل بعد الحين سفيان المليتي مكان الكنزافي وربما باش حتى يدفع اكثر لخط وسط الميدان حتى يسجل الترجي التونسي اكبر عدد ممكن من الاهداف فعلاً توفيق إذاً لعب, لعب وسط ميدان سوفيال البليتي باش يعزز وسط الميدان حتى أن الترجل التونسي يتمكن هجومه باش ياخد كرات في أحصل الظروف نعرف وسط الميدان خاصاً كل من ماهر الكنزاري والشيحي هؤلاء أمام سوفيال البليتي قاموا إلى حد الآن في المجهود طيق ربما سيد يوسف الزاوي إراء شيء من التعب ونضر على أحد لعبي وسط الميدان باش يقوم بالتغيير حتى أنه يمكن فريق باش يواصل بقيه المشوار اي ربع ساعه في الوقت القانوني في احسن الظروف حاليا يقع اخراج اللاعب الانغولي من الميدان اللاعب تكبد مخالفه ورقم 4 وهو هيلدير بيشمتي اللي عنده انذار لحد الان ماذا يقول الحكم السيد بونافونتور من البنين لننتظر علىكم ننتظر القرار نتاعو باش يستسلم في اللاعب بماذا تم مخالفة اللي أعنى عليها واضحة لاعب الأنجل يخرج خارج الميداني تلقى على سعفات السيد بونفونتور في يده الكورة باش يحطه في مكان تنفيذ مخالفة يطلب اللاعبي غره تقوت باش يبعده إذن النتيجة ثلاثة مقابل واحد بعد مرور خمسة وسبعين تليقة لعب في هذه المباراة تم ماهر كنزاري وعيد الحمروني ضمن في مكان التمثيل السيد بونابونطير يقول الحمروني وخذ الكره في مكانه عاد الحمروني في مكان مناسب مكان نجم قولو بالنسبه لي نعرفه قادر على التسديد وكذلك التسجيل مثل هذه المسافات تم كذلك الى جامبو ماهر كنزاري عاد الحمروني مباشره والعارض الحارس غوليات غوليات يتمكن من تحويل الكرة الى ركنية فرصة من ياسر يعادل العملية شوفوا الحارس غوليات القبم تأتي وكانت عندها قيمة كبيرة ياسر دقيقة 76 وركنية اخرى حامروني مرة اخرى في التنفيذ يرفع كرة في القائم الثاني الضياء وترجع معاكس والحكم يقول ضربة مرمى ضربة مرمى لصالح الغرة أنغولي راضي عادي يعود الى المناطق نتاعو اعاده المخالفه من زاويه اخرى شوفوا جولياد كانت ماشيه الى القائم الاول وتمشي كره معاكسه لصالح الفريق الانغولي حذاري حذاري حذاري باقي نكون في حوز الفريق الأنغولي نحاول ماذا اللاعب الاحتياطي يدخل في الشوت الثاني هو لعب آخر وهو اللاعب رقم سبعة كاستيلا نقوم بحركة تسخينية كاستيلا كيسونجو وهو أيضا مهاجم في التنفيذ نزيلولو ومهر كنزاري يرفع كرة يرفع كرة شوفوا الحارس جوليات فين يمشي هم مخالف المعنش على الحكم السيد بونافونتور الشيحي الشيحي تمشي الماء كنزار الزيادة المساني زيادة المساني تحص على تماث تماث والمساعد الحكم يشير إلى التغيير إذن الرقم 10 باش يخلي مكانو إلى رقم 7 وهو كستيلة التغيير الثاني رقم سبعة ياخد ده مكان رقم عشرة ادجار يخلي مكانه الى كاستيلا التغيير الثاني وكل مرة في كل مرة الفريق الانجولي يدخل مهاجم كاستيلا مهاجم بينما جيروم ادجار لاعب وسط ميدان شوفوا كيفاش الفريق الانجولي باقي يمن بحضوره طارش الكورة وطم يحارس جوليات قبل سامي العروسي اعاده العمليه حسن الجابسي عوده حسان الجابسي كان عندها الاثر الطيب والايجابي على مردود فريق الترجي التونسي بعد غيبه طويله نذكر المشاركه نتاعو في كاس افريقيا للامم في بركينا فاسو سفير مليتي ينتظر في قرار السيد يوسف الزهاوي لدخول الميدان لكن يظهر انه لحد الان عنده خلي المكان للتشكيل الاساسي باش تلعب نزال ما هوش تغيير نزال ما حانش الأوال القيم به حسن الجابسي حسن الجابسي بشيري صحباني بشيري صحباني قبل بشير ما تخرج بشيري صحباني يستعد التوزيع يرفع كرة يرفع كرة تمشي العيد الحمروني والذيع الذيع العيدي التوزيع الرجم وقلو أخلطت عليها في آخر وقت وحاليا التغيير في صفوف التارج الريتوسي يظن ماهر كنزاري باش يخلي مكانو سفيان المليتي تاغي الاول ماهر كنزاري بعد مجهود ومجهود كبير جدا قام به كذلك حسن الجافسي ثم حسن الجافسي كذلك باش يخرج رشويح ومكانو تمشي الكره بشير السحباني ثم سفيان المليتي سفيان المليتي سفيان المليتي قلت مات fmt متاسمت يخرج كره وتحصل لا ما تخرجش الكره ما خرجتش كانت باش يخرج ركنيه تمشي للشيحي مرة أخرى الشيحي شيري السحباني توزيعها متاعه ترجع على زيادة المساني زيادة المساني العيد الحمر في موقع طيب التنفيذ للتزياد تمشي الفايسي بالحمد الفايسي بالحمد ده ما ممدافع حاول يمر حاول يمر يخرج كون الحاكم من ويرا حاكم من ويرا الفريق الأنجولي بكله في مناطقه سامي العروسي سامي العروسي وضي عليه ضي على سامي العروسي 39 في قلاب في هذا الشوط الثاني من مباراة الترجل للتونسي والمباراة درجات الأنجولية والنتيجة لحد الآن تفوق الترجل للتونسي بتلات هداف مقابل واحد وهدف الشوط الاول انتهى بتفوق الترجل للتونسي بهدفين مقابل واحد وفي ثانية المونزة افتتح النتيجة ثم في دقيقة السادسة الجعادي يتمكننا التعديد دقيقة زيادة 45 عيادة الحمروني أضاف الهدف الثاني ثاني سالح الترجل للتونسي وفي هذا الشوط الثاني بعد مر 10 دقايق العروسي تمكن إضافة هدف الثالث لصالح الترجل ذي التوصي كاستيلا كاستيلا يرفع كرة تمشي معاكسة وثم كرة تخرج ضربة مرمى لصالح الترجل ذي التوصي شكر الوار راديج عادي بشير السحباني بشير السحباني تمشي السامي العروسي وسوفيا المليتي قبل ما تو مازال ما خرجتش سوفيا المليتي حصل مخالفه مخالفه في التنفيذ بشير السحباني بشير السحباني ثم سوفيا المليتي سوفيا المليتي باقي عنده الكره يخرجها طيبه طيبة بشير سحباني حاول ينطلق يمد كرة ارضية تعود ترجع له ترجع له يرفعها في اتجاه سفيا فايسل بن حمد ويتحصل على ركنية ركنية مش كون بش يتولى التنفيذ فايسل بن حمد على ميل الحارس قوليات وصلنا حاليا تخيطة 41 من هذا الشوك الثاني قوليات اه وثم زوز لعبين اللي حاولوا باش يكونوا في المرمى نتاعه تترفعها كورة زياد خمساني وفي دين الحارس جوليات في المصة والقايم الاول التنفيذ خالق بدرة طيبة العملية سامي العروسي بعيدة بعيدة ما تم حد في الموقع ذاك تخرج كورة ضربة مرمى لصالحها غروة قوتر انجولي نذكر بأنه لقاء الاياب سيدور يوم 5 ديسمبر اذا بالواندا بين الترجي التونسي وفريق غره اوت الانغولي لان في هذه المره كان طاقم التحكيم الانغولي بينما في لقاء الاياب سيكون طاقم تحكيم من اثيوبيا ويتالف من الساده تيبو كيني وكذلك بيزي اوشو يغزا وكذلك فوشا جابريلاسي تدخل من الدفاع المراقب للمباراه هو سيح فرح عدو من السمل هذا بالنسبه للقاء يوم 5 ديسمبر في لواندا والفريق الانجولي في هجوم معاكس يتدخل حكيم الويره تدخل حكيم الويره يمد الكره لقيس بن احمد تمشي لعيب الحمروني حكيم الويره حكي من وراء يرفع الكره يرفع الكره غوليات ايضا من زياد لمساني غوليات كان في الموقع المناسب في لحظه زمنيه شوف العمليه زياد لمساني وغوليات يتمكن في اخر وقت والمدافع نتاعو كذلك باش يبعد اكثر ويبقى الحارس غوليات ملقى على الميدان زيادة المساني. كاد ان يضيف الهدف الرابع لكن اه كان موجود. ويتمكن اذا من محافظة على اه مرمى. عملية طيبة جدا. توزيعها من حاكم الويرة. اكيد اه المدرب الانجولي. تنفس السعادة بعد هذه العملية. باعتبار انه الوقت بدأ نجمه قوله اللقاء بدأ ينتهي شيئا فشيئا. هل التوزيع تاع حكي من وراء واللمسه الراسيه من زياده لمساني في الجهه اليسرى للحارس جوليات اللي خرج الكره باعانه من المدافع نتاعو في الركنيه حارس من نوع رفيع لازم نقول الاهداف اللي يتقبلها لحد الان كانت لازم نقول مايش في متناولوا باش تهدى لها خاصه الهدف الثاني اللي كان ضربه جزاء الحارس يتلقى بالاسعافات الحكم اكيد يحتسب الوقت الضائع حوار بين المدافع وهو جوليانو كوتوندا وزير لمساني العيد الحمروني في تنفيذ الركنيه العيد يستعد ارضيه لي المره بشير السحباني يرفع كره نصف طايره تعود الى صوفيا الملتي صوفيا الملتي على الطاير واقف دي الحارس غوليات غوليات يرجع كوره لكن يتدخل دفاع الترجي تمشي الى عادل حمروني عادل حمروني عادل حمروني تم سفيان الملكي تب كوره لكن ترجع معاكسه ترجع معاكسه صالح الفريق الانجولي تم اربعه في الهجوم لكن شوفوا الفريق الانجولي حافظ على الكره ما يحاولش يقدم تمشي من فيليبي فيليبي لاموزيس موزيس وترجع لي سالحة ترجع عندك سيد تم ثاني لا تم تدخل مرة أخرى الشيحة الشيحة الشيحة تمشي لازم بشير السحباني بشير السحباني بشير السحباني وتحصل على مخالفة مخالفة وماذا يقول الحكم الحكم السيد في بونابونتين في الشوت الثاني اللجم أقوله ولا ميحبش يخرج الوراقات باعتبار أنه في الشوت الأول ربا مايرا روحوا سأعملهم أكثر من لازم هي العمليه تدخل من الوراء من اللاعب فيليبي ومخالفه اخرى مثل مخالفه تحصل عليها فريق الترجي التونسي في الدقيقه 31 اذا الوقت القانوني انتهى ونحن الان في الوقت بدل الضائع النتيجه تفوق الترجي التونسي بثلاثه اهداف مقابل واحد جدار من اربع لاعبين العيد الحمر يستعد والله 5 6 العيد الحمر يتقدم بينما خالد بدر هو اللي ليش... اللي يصدق العم هذه النقطه